قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى, حتى تؤمنوا بالله وحده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 قَدْ كَانَ لكم فيهم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يرجو الله وَالْيَوْمَ الآخر. لقد كان لكم فيهم كان الله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 إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهر على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون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 وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إلَى الْكُفَّارِ فَعَاقِبَةٌ فَأَتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَفْقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان بهتاني ولا يأتي نبي بهتاني بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف